تقسيم في المفردات بمعنى أن المفردات لها دلائل معينة بحسب استعمالها في اللغة فالله جل وعلا يقول وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات فالمعروشات ما لا يقوم على سوقه فيحتاج إلى عيدان وقصب كالعنب وغير المعروشات هو ما يقوم بنفسه ما يقوم على سوقه وأظهره مثلاً في النخل وكل خلقه الله جل وعلا لكن الله قال وهو الذي أنشى ومعنى أنشى خلق من غير احتذاء ولا اقتداء تبارك اسمه وجل ثناؤه قال ربنا جل وعلا بعدها ومن الأنعام حمولة وفرشة فهذا كذلك داخل في التقسيم وداخل في المفردات ففرق جل وعلا ما بين ما هو حمولة وما بين ما هو فرش واختلف العلماء في هذا لكن القرآن يشهد لما ذهب إليه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم من أن الحمولة موعدة لأن يركب كالخيل والبغال وما شبهها والفرش ما اتخذ لأن يحلب وأن يؤكل ويطعم منه والدليل على صحة هذا القول قول الله جل وعلا وذلناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون فقسم جل وعلا وفرق ما بين ما يتخذ للركوب وما يتخذ للأكل واتى بالواو والواو واو عطف ويتقتضي المغايرة ما بين ما بعدها وما قبلها فهذا التقسيم في صورة ياسين يشهد لما رأاه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم رحمه الله من أن المراد من قول الله جل وعلا حمولة وفرشة أن الحمولة ما اتخذ للركوب والفرش ما اتخذ للحلب والطعام والأكل بعض وهل العلم يرى كابن جليل رحمه الله أن الحمولة الهبل والبقر والخيل والفرش هي الغنم وقال رحمه الله وذلك والله أعلم لدنوها من الأرض فقوله والله أعلم غير معلوف هذا الكلم بكثرة عند المفسرين لأن هذا غالباً يقال في الفتوى لكنه يدل على أدب ابن جليل رحمه الله فبعض الأمور لا تكون واضحة جلية للعالم فيحتاط لنفسه ففرق ما بين ما أنت ثبت فيه تملك الدليل البين الواضح والبرهان الجلي على قولك وما بين يغلب عليه الاستنباط والاقتراب من الصواب لكنك لا تملك دليلاً ظاهرا. ولا سلطاناً بيناً على ما تقول فتكون الألفاظ مناسبة أن تطعم بجمل اعتراضية تبين لقارئك لسامعك أنك لا تريد الجزمة